أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. كتاب الحكمة آيات ثم فصل من لدن. حكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نبي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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ <تصفيق> إِلَّا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ لا حين يسترشون فيابهم يعلم ما يسرون وما يعلموه إنهم قَلْقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ